لا القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحيم سَيَجْعَلُ لَكُمْ جَادًّا فِي الْآخِرَةِ غَيْرَ هِينٍ وَيَتْبَعُكُمْ النَّاشِئَةُ وَيَتْبَعُكُمْ النَّاشِئَةُ إِنَّ أَنَّهُ ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم من عذقة، ثم من عذقة، ثم من وغير مخلقة لبيان لكم تبلغ أشدكم ومنكم من تغفر ومنكم من مردودا ومنكم من يرد أرض العمر لكملة وقربت وأنبتت من كل زوج بيج ذلك رب الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعم من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعم